وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة فتوزن أعمالهم وزنا في غاية العدالة والإنصاف فلا يظلم الله احدا شيئا وأن عمله من الخير أو الشر وإن كان في غاية القلة والدقة كمثقال حبة من خردل فإن الله يأتي به لأنه لا يخفى عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسبا لإحاطة علمه بكل شيء وبيّن في غير هذا الموضع أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف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 فأمه هاوية إلى غير ذلك من الآيات وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن موازين يوم القيامة موازين قسط ذكره في الأعراف في قوله والوزن يومئذ الحق لأن الحق عدل وقسط وما ذكره فيها من أنه لا تظلم نفس شيئا بيّنه في مواضع أخرى كثيرة كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة الكهف وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كون العمل وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر اتى به جل وعلا اوضحه في غير هذا الموضع كقوله عن لقمان مقررا له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة ونضع الموازين جمع ميزان وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص لقوله فمن ثقلت موازينه وقوله ومن خفت موازينه فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله كما قال الشاعر ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه وقد قدمنا في آخر سورة الكهف كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال فاغنى ذلك عن إعادته هنا وقوله في هذه الآية القسط أي العدل وهو مصدر وصف به ولذا لزم إفراده كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا كما قدمناه مرارا ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء إنه للمبالغة وبعضهم يقول هو بنية المضاف المحذوف فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتى سماها القسط الذي هو العدل وعلى الثاني فالمعنى الموازين ذوات القسط واللام في قوله ليوم القيامة فيها أوجه معروفة عند العلماء منها أنها للتوقيت أي الدلالة على الوقت كقول العرب جئت لخمس ليال بقين من الشهر ومنه قول نابغه ذبيان توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام العام سابع ومنها أنها لا مكي أي نضع الموازين القسط لاجل يوم القيامة أي لحساب الناس فيه حسابا في غاية العدالة والإنصاف ومنها أنها بمعنى فيه أي نضع الموازين القسط في يوم القيامة والكوفيون يقولون إن اللام تأتي بمعنى في ويقولون إن من ذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة وقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا أي في وقتها ووافقهم في ذلك ابن قتيبة من المتقدمين وابن مالك من المتأخرين وأنشد مستشهدا لذلك قول مسكين الدارمي أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبعوا يعني مضوا في سبيلهم وقول الآخر وكل أب وابن وإن عمر معا مقيمين مفقود لوقت وفاقد أي في وقت وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فلا تظلم نفس شيئا يجوز أن يكون شيئا هو المفعول الثاني لتظلم ويجوز أن يكون ما ناب عن المطلق أي شيئا من الظلم لا قليلا ولا كثيرا ومثقال الشيء وزنه والخردل حب في غاية الصغر والدقة وبعض أهل العلم يقول هو زريعه الجرجير وأنث الضمير في قوله بها هو راجع إلى المضاف الذي هو مثقال وهو مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو حبة من خردل على حد قوله في الخلاصة وربما أكسب ثان أولى تأنيثا كان لحذف موهلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عن ترت في معلقته جادت عليه كل عين ثرة فتركنا كل قرارة كالدرهم وقول الراجز طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي وقول الأعشاء وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم وقول الآخر مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي فقد أنث في البيت الأول لفظة كل لإضافتها إلى عين وأنث في الثاني لفظة طول لإضافتها إلى الليالي وأنث في البيت الثالث الصدر لإضافتها إلى القناة وأنث في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما كما قال في الخلاصة إن كان لحذف موهلا وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافع، وإن كان مثقال حبة بنصب مثقال على أنه خبر كان أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال. فاعل كان على أنها تام كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة الآية أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته